يا بني المصطفى انتم الطفر يا عيني انتم الطفرين فارحموا عقلكم واجبروا كاستجبين انتم الطهرين فارحموا ع ب د ك و ا ج ه ك ت م رجية بأمي ب ا ك ر يا عينك أ ب ي عده شمال ا ل ا و ع ى وعلي المرتضى والشيع ا س م ا ن يا بني ا م ص ط ف ى انتم ذقري يا عيني فرحوا ع ب د ك يدوي يا و ي ل القادر والنحو عقلك ق ا د يدوي ر ي ونجروا بني المصطفى انتم دخري يا عيني ا ن و م دخري ف ا ر ح م ه ع ب د ك وجهو كسري 「わんふな صدري」「フェいあし」「て 「そしてこの世の人生を変えたのは」